قال الملأ الذين كفروا من قومه <تصفيق> قال الملك الذين كفروا من في سفاهه واننا لمدعون من الكاذبين قال في سبيل سفاهه ولكنني رسول من رب العالمين وبلغت رسالات ربي وانا لكم ناشرين او عجزتم ان جاءت لكم من ربكم على رجل منكم لينذركم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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مننا. نعم قلنا نوح عليه الصلاه والسلام او ابو زيد عليه الصلاه والسلام لما وجه الدعوه الى قومه حيث أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك وندد به فكان جوابهم أن قالوا ما نراك فقال ملعوا الذين كفروا وقالوا لا ما نراك في سفاهة في سفاهة وقلنا فيما سبق إن السفاهة يعني الحمق السفاهة ضد الرجوة ضد الرجوة يعني الحمق وقلة العقل فوصموه بأنه احمق وهكذا العقل في ميزان الجاهلية هو الذي يواكبها والذي يصير مسارها فاليوم مثلا من هو العاقل ومن الذي تعطى له المناصب العليا من الوزارة او العمالة او الاداره او غير ذلك ممن هو في الخط في خط الجاهلية في العالم كله فالعاقل عندهم هو الذي, يمر أو الذي يؤيد يعني السياع مع الغرب والسير في فلك الغرب هو الذي يدعو إلى حرية المرأة، هو الذي يؤيد الديمقراطية، هو الذي ينادي بتوحيد الأديان. ها هؤلاء هم, هم العقلاء في نظر الجاهلية وفي ميزان الجاهلية. أما الذي ها يامر بالحكم بما أنزل الله، ويدعو إلى تطبيق شرع الله، ويدعو إلى التعليم، التعليم الديني والطرح، التعليم الماسوني الصليبي. وكذلك أيضا يندد بالتبرج ويندد بالاختلاط ويندد يعني بالربا والقمار وغير ذلك من حياة الجاهلية هذا في نظرهم كما قلنا إيش هذا أصولي هذا إرهابي هذا ساكت هذا رجعي هذا لا يصلح إيش هذا أحمق أحمق فينا. وهذا فقد الله عز وجل يقول قالوا له قاندي لي ليهود عليه الصلاة والسلام الذي يامرهم بالتوحيد بتوحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته لان الله سبحانه وتعالى خلقهم بقدرته ورباهم بنعمه فيجب عليهم ان يشكروه وان يعبدوه قالوا ما نراك ها نراك في سفاهه اننا نراك سفيها لست لست عاقلا انك احمق في سفاهه ها نراك في سفاهه واننا نظنك من الكاذبين واننا لنظنك من الكاذبين, وإن لنظنك من الكاذبين في ادعاء في الرساله او في ان يكون الله واحد هو الذي يجب ان يعبد وحده ونن قال يا قوم كان جواب منه ماذا جواب أجاب اجابهم بالسفه مثله لا فمن احق بالسفه ومن هو في الحقيقه سفيه أهو هو ام هم بل هم هم السفهاء كانوا يصفون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا بالسفهاء قال عز وجل الا انهم هم السفهاء فالذين يرفضون في دار الله وفي مملكة الله يرفضون سلطة الله يتمسعون بنعم الله ويرفضون حكمه ويرفضون عبادته هؤلاء هم السفهاء ما عرفوا دورهم ما عرفوا خالقهم ما عرفوا مصيرهم هؤلاء السفهاء ألا إنهم هم السفهاء وقال لهم هنا من لم يجيبهم بالسفة مثله بل كان حليما. كان رشيدا كان ذا عقل ما قال لهم أنسوا بسفاها ولا قال لهم هذا ما كان هو الأحق بهذا القول ولكنه قال لهم إيش قال يا قوم ليس بي سفاها ليس بي أدنى سفاهة ادنى أدنى أدنى أدنى من بل أنا أرشد الرشداء واعقل العقلاء أكمل العقلاء هو أنا وأكمل الهداه هو أنا أكمل المهتدين هو أنا ولذلك اختارني ربي للرسالة ليس بي يا قوم ليس بي سفه ولذلك جاءت سفه نكرة في سياق النفي فكانت للاستغراب يعني ليس بي اي شيء من السفه ليس بي سفه ولكني رسول والرساله لا يعطيها الله سبحانه وتعالى الا لمن اختاره من البشريه فالرساله اختيرت له سلسلة من الكمال من العقلاء من العظماء من المهتدين من الكمال في الإيمان ممن لهم صلة كاملة بالله ولكن رسول أكمل الهدى هم الرسل عليه الصلاة والسلام وأكمل البشريه هم الرسل عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أكملهم وأشرفهم وأفضلهم عن الاطلاق قال ولكنني رسول من رب العالمين من من رب العالم بصفة الربوبيا لأن الربوبيا هذا تصدرجة لأن مر يرسل الرسل هو من له الربوبيا والسلطة الكاملة في الكون كله رسول من رب العالم وهذا الذي يليق بالربوبية لأن هو الحاكم المطلق الألوهية له والربوبية له وحدة والسلطة له وحدة والأمر كله لله والنهي كله لله فلا سلطه فوق الله ولا قوه الا قوته ولا قهر الا قهره ولا سلطه الا سلطته ولا رحمه في السماوات والارض إلا رحمته فينبغي ان نفر جميعا اليه وان نخضع جميعا اليه اني رسول من رب العالمين فالعوالم كلها تحت ربوبيته وتحت قهره وسلطته وانتم جزء من هذه من هذا العالم سواء ان اعترفتم برمويته او ان ترسموها فانتم سحف سلطته وقعه لا يكون الا ما يريد لا يكون الا ما يريد لا ما تريدون وسبحانه وتعالى من نعمه عليكم ان رمويته عليكم فهو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يمدكم ويربيكم بنعمه ومزد سبحانه بان يربي اجسامكم بل اراد ان يكملكم وان يسعدكم وان يزكيكم وان يرسل لكم رسولا مربيا وان ينزل لكم كتابا تربويا من رب العالمين فانا رسول جئت لتربيتكم جئت لإكمالكم جئت لاسعادكم سعاده ابديه جئت لاعدادكم لان تكونوا وتسكنوا في جوار ربكم فهذه رساله دعوه من الله لكم انا رسول جئت ادعوكم الى ضيافته إني رسول من رب العالمين، ولذا زاد وقال أبلغكم رسالات ربي رسالات ربي الذي اعتان بتربيته وزاد بإحساني لأني رسوله أبلغكم رسالات هو عنده رسالة واحدة ليق الرسالات مثل قصة نوح عليه الصلاه والسلام رسالات بأتبار أنهم ما كانوا يعتقدوا معهم جلسة واحدة صلصه واحده خطبه واحده محاضره واحده محاضرات جلسات خطى جمعات مرات ومرات كل مره تسمى رساله وهو يكرر هذه الرساله الا وهي الدعوه الى عباده الله والخضوع لصدقه الله والكمال كل الكمال في هذا وحده اضللكم رسالات رمضان ثم هذه الرساله باعتبار انواعها نتركز على جهه واحده لأن العبادة لها أنواع ولها فروع فيما يتصل بالعقائد فيما يتصل بالعبادات فيما يتصل بالمعاملات فيما يتصل بالأخلاق صلاة صيام زكاة حج أنواع أنواع وأنواع من الرسالة فكل باعتبار اعتبار هذه الأنواع قال أبلغكم رسالات ربي ثم زاد وقال إنه الحليم الرشيد وهم السفهاء الذين وصفوه بالسرعة ولكن انظروا إلى جوابه الليل جوابه العاطفي حيث قال لهم ربنا, ربنا تفهم عليه قال لهم وانا لكم ناصح امين وانا لكم لا لغيركم لا يلحقني من الضرر بالنسبه اليكم شيء انا لكم فقط انا جئت اقدم النصيحه لكم لا حظ لي فيها سمع فالنصيحة قاصر عليكم ولذلك قال وإني لكم ناصح لا قد لا, لا وإني لكم ناصح والناصح معناه من نصحت العسل بمعنى استقيته من الشمع والدين النصيحة يعني أنا جزء لاطهركم من رج الكفر ومن نجة الشرق لان النصف في تطهير وتصفيه واعداد جلسوا لنقي من رجس المعاصي وقذر المبقات لتكونوا على استعداد إنسان لسكنه تلك الدار الطيبه ولا تسكنوها الا اذا طمسوا طهرتم تدخلها اذا لم تطيبوا اذا لم تنقوا وتصطفوا من كبري المعاصي والشكايا والكبريات والله ما تصلحون أفادنا لسنا في جوالك. ولذلك قال وأنا لكم ناصح أمين نعم. وقال أمين، ولهذا سبحان الله سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أنتم مسؤولون عني حد طويل، يشوفون فقال أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلين سيسألكم الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن. لنسأل من الذين أرسل إليهم نسأل من المرسلين إنكم قطعا مسؤولون عنهم فماذا تقولون قولوا لي هنا لأطمئن فقالوا والله نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ونصحت فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء رافعا يديه وهو يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ثلاثة مرات إذن كل رسول ناصح لامتي وكل داعي داعي ينبغي أن يبتدأ بنفسه لينصحها ثم يجب عليه أن ينصح غيره ولذلك آخر خطبة لرسول الله في حجة الوداع كان يقول عليه الصلاة والسلام بعدما قال هذا الكلام قال فليبلغ الشاهد منكم الغارب لتتمنى النصيحة للعالم كله فكل واحد واحد مسؤول أنت مسؤول عن ولدك مسؤول عن زوجتك مسؤول عن والديك مسؤول عن أقاربك وذوي رحمك مسؤول عن جارك ومسؤول عن عشيرتك ومسؤول عن كل من يتصل بك. إن شئت أديت ونصحت وإن شئت عوقبت وأديت نعم وأنا لكم ناصف أمين ثم قال أمين أمين بيني وبين خالقي وبيني وبينك أمين على وحي ربي ما اضيع منه شيء ما أقصر في تبليغ رسالة ربي. لا انقص منها ولا ازيد فيها امين على وحي خالق وامين فيما يتصل بيني وبينه امين والله لا اصحكم والله لا أخونكم والله ما اريد لكم الا الخير وكذا ينبغي ان يكون الداعيه وانا لكم ناصح امين ولا ايمان لمن لا امانه لها ولا دين لمن لا عدل وأنا لكم ناصح أمين انظروا إخواني ربنا يعلمنا عن طريق رسل الله كيف نجيب السفهاء كيف نجيب السقطاء كيف نتحمل جهل الجاهلين والسهتار المستغفرين ما ينبغي أن نقابلهم بالسبب ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ما هي الحكمة الكتاب والسنة والموعد الحسن يعني الكلام الطيب الحر الذي يقبل من صاحبه وأنا لكم ناصح أمين ثم قال بعدها أو عجبتم قالوا أجابوا مرة ثانية بعدما وصفوه بالسفة قالوا مرة ثانية بل قال لهم هو ما زال يقول لهم او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم او عجبتم لانها سبحان الله ما رد دعوات الرسل عليه الصلاه والسلام الا باتهامهم بالبشريه فهم سبحان الله كما قال عز وجل وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ارسل الله بشرا رسولا استدعادوا كل الاستدعاد واستغربوا كل الاستغراد ان يكون الرسول بشرا مثلهم بل الله عز وجل عد هذه اكبر نعمة على البشرية هو ان ارسل لها رسولا بشرا مثلهم ليش ليأكذوا عنه ما يرضي ربهم وليبتعدوا به وليبتعدوا عما ما يسقط ربهم لأن الرسول إذا كان ملكا كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق تعجبوا أن يكون الرسول بشرا وما تعجبوا أن يكون الإله حجرا المؤمن الله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا منهم يسلع عليهم آيات ويزكيهم ليش لأدى الكتاب العزيز ينبغي أن يكون متبقا على حياة الناس وأن يكون هو القائد للناس لابد أن يمثله ولا يمثله إلا بسره لو كان رسوله جعلناه ملكا لا جعلناه لو كان رسوله ملكا لا جعلناه ولا بسلع المهدس وفيقول العباد في معطاله في كونه بشرة. إذن من مننه الله علينا ومفضله علينا ان جعل الرسول منا بشرا يتزوج كما نتزوج وينجم كما ننجم وياكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويبيع في الاسواق كما نبيع في الاسواق ويمرض كما نمرض ويسافر ويقيم كما نسافر ونقيم ليش لنأخذ الصورة الصوره الحيه التي ترضى الله عز وجل الصوره القرانيه من رجل بشر مثل هذا وهذا من اكبر نعم الله عليه لقد جاءكم رسول من انفس من الله لقد جاءكم رسول من عزيز علي ما حريص عليكم بالمؤمنين رحمه لكن الكفره من قديم الزمان وحديثه تعجبوا أن يكون الرسول بشرا فقال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل من يجينكم وقالوا في الآية الأخرى لنوح عليه الصلاة والسلام فقال الذين كفروا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ولو شاء الله أن يبعث الرسل لانزل ملائكة جاء. ما عرفوا نعمة الله ما قدروا رحمة الله وفضل الله واحسانه إلى عباده فكذلك قال لهم هنا أعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم شو ذكر موعد جاءكم ذكر النبوة رسالة ذكر من مصدرها من ربكم من من اراد تربه تربيتكم بهذه الموعظه اراد ان يربيكم وأراد ان يجعلكم عباد الله مرضيين اراد ان يجعلكم مؤمنين صالحين قرانيين ملائكيين ربانيين واواجبكم اجئكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم عاقبة كفركم لينذركم مغبة شرككم لأن الإنذار هو الإعلام بالشيء الضار كما أن البشارة هي الإعلام بالشيء الصار جاءكم ربكم أو عجبتم أن جاءت ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ثم قال لهم واذكروا إذ جاء لكم خلفاء من بعد قوم نوح أكبر نعمة عليكم هو أن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح بعدما أغرق قوم نوح وطهر الأرض من أولئك الرجسين النجسين بعدما طهرها أتى بكم خلفتم تلك الأمم الغابرة تلك الأمم تلك الأمة تلك الأمة التي أبادها الله وأغرقها فجاء بكم لينظر كيف تعملون ولهذا ذكرهم بهذه النعمه وقال لهم وذكروا والانسان اذا ذكر تذكر واذا تذكر شكر شكر بقلبه واذا شكر بقلبه شكر بلسانه وجوارحه وهنا يصل هنا ينفر هنا يفلح هنا يفوز بالظفر ويفوز بالمطلوب وينجح من المرهوب واذكروا إذ جعلكم خلفاء انظروا يا إخوان لنا وقفنا قوله سبحانه جعلكم خلفاء وهذه نبحث عليها مرات ومرات وبما أن كثير من المفسرين يقولون المراد هذا الانسان هو جعله الله خليفه الله في الارض فالبشريه خلفاء الله في الارض وهذه طامه كبرى لولا ان اصحابها مجتهدين لولا مجتهدون لكانت والعياذ بالله زله وسقطت صرد بصاحبها الى النار والعياذ بالله فالله سبحانه لن يقول الخليفه خليفه الله هذه كلمه, كلمة والعياد بالله قذره لان الخليفه هو الذي يخلف من مات او يخلف من غاب او يخلف من تنازل او احمل على التنازل وكل هذا يتنزه عنه رب العزه فالله لا يغيب كان رسوله صلى الله عليه وسلم عندما يغيب لغزوة كان يستخلف يستخلف استخلف عمر بن المكسوم الأعمى مغراس ومغراس والسخلف علي بن أبي طالب في غزوة سبو والسخلف كثير من الصحابه لأنه كان يغيب ولما توفي عليه الصلاة والسلام استخلف بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الله عز وجل هل يغيب هل يتنازل عن هذا الملك او ما زال قيوما الله لا اله الله الحي القيوم يبغي ان تعلم ما القيوم اي القائم بهذا العالم يرعى. يحفظ يحمي يمد يزيل عنه ويدفع ويدفع عنه كل اذى يمد ويدفع ان الله يمسك السماوات والارض سجين أن ولئن إن انزالتا اذ امسكهما من احد من بعده الله شهيد شهيد رقيب على هذا العالم وكيل لا يغيب نحن الذين نغيب نحن الذين نموت أما الله يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكساب إذن الله شهيد الله قيوم الله قائم بهذا العالم إذا انه قطع عنه طرف العين مع الله وكليه الله قيوم من الذي يغيب نحن ومن يخلفنا اذا غبنا هو سبحانه اللهم أنت الصاحب في الصباح والخليفة في الأهل والخليفة في الأهل فأولئك الذين يقولون إن البشرية خليفة عن الله هذه سقطة جاءت من عقيدة خبيثه جدا جدا ألا وهي عقيدة عربي وحدة الوجود تسمى بعقيدة وحدة المجيود ليش؟ لأن الذي يخلف الله ينبغي أن يتصف بصفات الله صعب الله عن ذلك غروم لأن الخليفة لا يصح أن يكون خليفة إلا إذا اتصف بصفات البخل، وهم لما رأوا أن هذه العقيدة ما تسرف الناس ومن الإنسان كل الإنسان والبشرية كل بشرية خلفاء عن الله، لما رأوا أن هذه ما يمكن أبدا أن تدخل إلى امخاط الناس، قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما ظهر أو عجز أن يظهر حتى خلق هذا العالم وظهر فيه سعى الله عن قد من المتبين. فيقول كل ما في العالم هو الله السماوات هي الله والأرض هي الله والشمس هي الله والقمر هي الله ومن عبد السمم عبد الله ومن عبد الشمس والقمر عبد الله وهذا أداهم إلى أن من نجح المحارم صحاب المردان اللي جاؤوا لهم نكاح المحارم في على قوله البصاء. أقول هذه العقيدة جرت إلى هذه، إلى هذا القول الفاسد أو هذا القول الفاسد جرت إلى هذه العقيدة. نعم. ثم أقول لا دليل لهم على أن البشرية هي خلفاء الله، خليفة الله. أن استدلالهم بقوله تعالى. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْمُرَادُ بِالْخَلِيفَةِ هُنَا يَعْنِي آدَمَ خَلَفَ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ إِنَّ مِنَ الْجِنِّ أَوْ مَخْلُوقَاتٍ أُخْرَى خَلَفَتْ وَأَفْضَلُ تَفْسِيرٍ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَي بعضه بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا قَالَ خلائط الْخَلَائِفَ واذكروا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا يخلف بعض خطابه يذهب هذا الجيل وياتي جيل اخر يذهب عام وياتي عام يذهب قرن وياتي قرن واذكروا اذ جعلهم كلفاء من بعد قوم نوح واذكروا اذ جعلهم كلفاء الارض كلفاء من بعد عاد وبوابه في الارض يتخذون وافضل التفسير الوارد وما قال الله إني جائل في الأرض خليفتي أو قال إني جائل في الأرض خليفة لي لم يقل هذا هذا المجيئة ومجيئة أخرى نستحيي أن نقول إن اليهودي الرجس النجسة والناسونية هي خليفة عن الله والصليبية خليفة عن الله والسيوعية خليفة عن الله والعلمانيه خليفه عن الله كلينتون خليفه عن الله ياوزبارات خليفه عن الله ما نستحي بعضهم قال لا الذين هم خلفاء الله هم انبياء الله ورسله والمؤمنون الصالحون قلنا في ماذا قالوا في الحكم في تطبيق احكام الله نقول ان احكام الله تطبيقها عباده يمثل العبوديه ولا يمثل الخلافه بنص كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان سيد العابدين واعبد ربك حتى ياتي كاليته فكان يحكم بهذا القران وبسنته صلى الله عليه وسلم تطبيقا للعبودية الكاملة لله وهكذا كل الرسل عليه الصلاه والسلام الشاهد عندنا هو أن قولهم إن البشرية خلفاء الله وقد زل في هذه في هذا في مع الأسف السيد قطب وكذلك أيضا القرباوي وغيرهم ممن تجربوا على هذه الكلمة ونستغفر الله لنا ولهم إنها سقطة سقطة بخطة نعم ينبغي أن نصحف مثل نعم يقول ربنا في رضي هذه الزلة أو السقطة أو الغلطة أقل ما نسميها غلطة يقول الله فيها ها؟ واذكروا إذ لكم خلفاء يخلف بعضكم بعضا أنتم خلفهم من قبلكم الله سبحانه وتعالى دمر وطهره من قوم نوح فاستخلفكم في الارض لينظر كيف تعملون واذكروا هذه النعمة واذكروا ان جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ثم زادكم في الخلق بسطة زادكم ما لم يعطي قوم نوح من قبلكم زادكم في الخلق بسطة بعضهم مع الاسف وأصل هذه التفسير أيضا ان هؤلاء القوم كان طولهم مئة ذراع وأكثر من مئة ذراع وأن أقلهم كان في طوله ستون ذراع وهذا كلها ترهاط وأباطيس حتى قالوا إن حاتمهم وهو عين بن عوج أو ما ما يسمى قالوا إنه كان طويلا جدا جدا حتى إنه كان يعني يشرب من السحاب من السحاب وكان يأخذ الحوت من قعر البحر ويشويها في عين الشمس وهذا كذب ليش كذب لأن الشمس كل ما علوت في الجو إلا وتجد برودة برودة قاتلة كل ما علوت إلا وتنبرت القارس اين شعاع الشمس وحرارة الشمس في انعكاس أشعاتها على الأرض فقط في انعكاس أشعاتها على البسيطة إذن كلام ساقط وقالوا إن عندهم مدينة يعني في اليمن غطتها الرمال أو كما يقولون وتسمى هذه المدينة يعني رمجات العمال كل هذا قراطات وأساطير الأولين نعم الذي عندنا هو ما قال الله عز وجل هذه الأمة كانت قوية جدا جدا كانت قوية في سياستها قوية في عمرانها قوية في اقتصادها قوية في يعني في في معمارها. يعني ق قوية في أشجارها ما فيش قوي دولة قوية ي وكانت لها ايش كانت لها يعني امور في التقدم الحضاري شيء غريب شيء غريب يجي أنه عزوج يقول كان كانت هذه الأمة تجعل القصور داخل الصخور صخر صخر ضخم يعني بالآلات المتقدمة المتطوره التي كنت عندهم وما وصلها ما وصلت الحضارة الآن كانت تلك الحضارة وصلت إلى درجة أن يجعل الواحد قصرا داخل الصخرة وهذه عندنا ما عندنا ما وصلنا أنا أنا ذهبت إلى, إلى مصر ورأيت الأهرام والله إن الصخرة تقريبا نصف هذا المسجد وطول هذا المسجد وهي عالية بمسافة مئات المترات. من عضها إلى هناك. من نحت هذه الصخره في ذلك الشكل الغريب؟ إن أولئك كانت لهم حضارة ما وصلتها هذه الحضارة. أبهر. ويتخذون من الجبال بيوتا فريهين. وينحسون من الجبال أتبنون بكل ريع. آية. كلما تلوث يس الواحد يعني في ما كان مرتفع يبني قصرا ما يحتاجه لا يحتاجه مجرد فصخر وشجرة. فيقول الله وجل علیم ويقول أتلون بكل ريا. كل, كل كان مرتفع تجد قصور قصور وقصور. وكانوا يعني ما شاء الله والذي نرد به هذه السرّاهات الأباطير ما جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته. طوله 60 ذراع نظر الناس يتقصرون حتى صاروا الى ماهم هم عليه هذا كلام رسول الله صلى كيف نقول ان يعني قوم عاد كانوا في الطول كما من... يقولونها هذا كل هذا باطل ايضا أي اخواني يقوما ذو الجل واذكر اذ جعلت قلاقا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصره في الخلق قوة. دخام الحسن ما في شك ولكن لسه بشكل لا يقلون وزادت في الخلق بسطة بسط في السين وسط قراءتها وز وزادت في الخلق بسطة ثم يقول فذكروا آلاء الله اذكروا نعم الله ونحن في حاجة إلى التذكر والتفكير نحن في حاجة اذكروا فذكروا الاء الله هذه نعمه وهناك نعم ونعم ونعم كثيره وكثيره جدا واياك اهلي واسمائي يا جار هذه النعم ليست لقوم يهود وحدائهم بل نحن نرسل في نعم الله من كل, كل فج عميق نرى نعم الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعم الله مغتقى علينا نحن في بحبوحه النعم فاذكروا آلاء الله أي نعم الله والله يعرف بآلائه وبنعمه تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله كما في الحديث الصحيح إذن اذكروا آلاء الله وإذا ذكرتم شكرتم وإن شكرتم إيش؟ تذكيتم وتمرتم وحينها تعتم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ولعل هنا حل. أي لكي تفلحوا وتفوزوا وتنفروا بالحسنين الدنيا والآخرة فعليكم أن تذكروني عن الله لتشكروها فنكروا على الله لعلكم تفلحون قالوا هذا جواب جاء الآن جوابه قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده هكذا يقول لي تسب الأولياء ساقل لا نبه الاولياء الأولياء هذا سب لها لا نطوف بها لا نعقد لها عمارات ولا نبني لها كبابا هذا سبب لها ليس ماذا تقول لنا نعبد الله وحده لا لنطرح عباده ابدا عباده لمن يكون لله فمن ذبح لغير الله فقد اشرك يعني الخطوة قالوا أجسنا لل... لا أستنكرون منها لا أستنكرون من تقبيح التمشيع هم يمشيعون هذه الدعوة يقدرونها يستنكرونها يستنكفون منها أتدعونا لنعبد الله وحده هذا مجال وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قلت لهم ماكي الا الله ولا يتصرف بالكون الا الله فلا تصرف للانبياء ولا للاولياء بل ولا للملائكه المقربين قالوا هذا عدو الاولياء اهذا وهابي انظروا اجدنا لنعبد الله وحده ونظرنا كان يعبد اباؤنا اش كان يعبد اباؤهم كانوا يعبدون الاولياء سواء ويغوث ويعوق ونصر. وود كانوا والله اولياء صالحين كما في البخاري اولياء صالحين وهم أولياء اولياء هؤلاء ماذا كانوا يعتقدون فيهم هل كانوا يعتقدون انهم هم الذين خلقوه هم الذين خلقوا السماوات والارض هم الذين يسون بالليل والنهار هم الذين يسون بالامطار لا ابدا لماذا كانوا يعبدونهم وبماذا كانوا يعبدونهم كانوا يعبدونهم ان يقصدون قبورهم واذا عليهم ويقفون بهم ويقولون هؤلاء شفاء عندنا الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاء عندنا احنا عندهم بشوميتوا ربوا الله على هذه كانت الحرب شعواه من رسول الله اد الى هي الصورة القطور التي عندنا لنا والله انها هي اجتنا لنعبد الله وحده ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله كانوا وحده هكذا كان الوقت هذه وحده والرسل كل الرسل جاءوا بالتوحيد بتوحيد الالوهيه يدعون الناس لعباده الله فقط ما كانوا يعتقدون أن هناك آلهة أخرى تخلق وتلزق مع الله أبدا ولئن سألسهم من خلقهم لا يقولن الله ولئن سألسهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم حتى فرعون اللعين الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ما كان يقولها لكوني والذي خلق مصر وخلق البشريه التي في مصر كان يعتقد هذا وكان اتباؤه وآله يعتقدون بها به هذا عبدالله بل كان يقول ما علمت لكم من اله غيري يعني السلطه التي احكمكم بها والقوانين التي وضعوها يجب ان ترضخوا لها ما اريكم الا ما ارى أما موسى الذي جاء بالشريعة وجاء بقانون جديد وجاء بمنهج جديد فلا ينبغي ينفر للأولوهيته دهبه وربوبيته التلاشك فالمقصود بأنا ربكم الأعلى معناها أنا الذي امر وأنا سلطتي هي العليا ما في سلطة الله ما في حكم وحكم رسول الله ما في أبدا بدليل جري أفقد أن الله الموجود لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض برصائر وقال الله واجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ضمن وعنوا إذن إخوان حتى لما سبحان الله قد يقول قائل لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام فأعبوض الله قال وما رب العالمين قالوا من أغلاط المفسرين وبعض المفسرين لا كلهم وإلا فقد رد كثير من المفسرين هذا الفهم قالوا الاستفهام من فرعون كان بنا وما لا يستفهم بها إلا عن الماهية يعني أريني هذا الإله كيف شكله كيف تنهر كيف حقيقته كيف هذا قالوا في الحقيقة ما هو الا عينان وجو من التجاهل التجاهل العارف كما يسمى عند البلانيين تجاهل العالم ولذلك هو أجابه بالجواب الصحيح لأنهم قالوا سألوا عن الكن فموسى عليه الصلاة والسلام استعمل الحيدة يعني ما عرف أن يجيب الجواب الصحيح فهذا الجواب قال ربه الصلاة والجواب الصحيح ما كان هذا هكذا يقول عن الطغات من المبسرين هذه كلمة سنجة ساقطة لا ابدا بل كان هذا العنيد كان يتجاهل تجاهل هذا الإله العظيم وقال وما رب العالمين لذلك هو على المصار وقال له رب السماوات والأرض وما بينهم فالله يعرف به بآلائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وفقنا جميعا لما يحبه ورده سبحانك الله ومحمدك أشهد والله سبحانه ربك ربك السماء والسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله